بسم الله احنا عارفين ان المعاصي تفضي جنة ولا مالبس مش عارفين ان يدخل الجنة. ما بنعمل معاصي سؤال اي انسان واقف كده معدل عليه واحدة متبرجه بيبص كده لحد ما مع هو السبدي هو السبدي هو السبدي لا شيء اساله على كرسي فيه مصار وجيت تقوم تبص في بنطلونك ولا في في سوق ايه اللي بيحصل لك قعدت <تصفيق> لكن الناصي ما بيحاولش يخلص الموضوع <تصفيق> ليه ربنا خلاك كده لماذا ناس مخلوقين كده بتقعد هارقين عند ربنا الله. حزيز لا يغالب لما يقدر عليك شيء ما تقدرش ترده الله الكمال بيديه كمان بيديك انك تخالف وتحصير. وتجابهه بالمخالفه والله لا ينتقم بل يسترك ويعافيك فممكن رجليك اللي انت ماشي بيهم دول تتبطل وتجري بتاع معصيه ربنا يعطلهم لاقيت ما يعطلهمك بقى هات الاجهزه وهات الاطباء واعمل عمليات ومش هيشتغلوا الا لما يرضوا عنك الملك بس هو لحد دلوقتي سايبك تنتبه عينيك اللي عملت حارب فيها ربنا لحد دلوقتي سايبك تشوف <تصفيق> يا مناس نام صح الصبح يا الدنيا ظلم ليه؟ قالوا لا انت تحميم هو, هو سيفك في الوقت سيفك بس, بس, بس, بس إمهام تشاهدي <تصفيق> اسمه الحليب الله يسيبك مرة واثنين وثلاثة ومية وآل. وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر وعشرين تحس إنه لأنه يهمني وبعدين يا يعكبر لأنك انك زايد غلطه بيه غلطه تاني على طول على أباك على وجه لا بد تفاجئ المصريات الحظ فأنت مفاجأة سنين إن الكريم سبحانه وتعالى رغم علمه إن اعتذارك ذا تاف هو ما او فكر ان في عاصي لله وعنده عزه ابدا ابدا كل عاصي ذلك كل عاصي <تصفيق> ذلك الراجل اللي رايح يتبرع بفلوس ماشي كده ان هو يعني ادفع راح لقى مكتوب على المسجد ممنوع التبرع مش عايز منك لو مش هتدي له بذل مش, مش, مش هتدي له لماذا تركك تعصيه محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب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 نسأل الله وجل أن يرزقنا توبة طردة وأن يتوب علينا توبة نصوحه. وقفنا مع قضية لطائف أسرار التوبة. بعدما ذكرنا أن حقائق التوبة ثلاثة، وبعدما ذكرنا أن أسرار التوبة ثلاثة، فانتقلنا إلى لطائف أسرار التوبة. ووقفنا من مع اللطيفة الأولى ولم نتعدها إلى الآن. اللطيفة الأولى. اللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فأول سبيل وهذه النفطة توقفنا معها مرتين مرة في أول مسائل التوبة أول مسألة من مسائل التوبة أول معنى من معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاسم وذكرنا ساعتها كلام مهم أيضا ذكرنا ساعتها أن الإنسان مشكلته ومصيبته الكبرى أنه يعصي ويذنب ويحاول أن يتوب ولكن أبدا لا يفكر في قضية الزمن وهذا أخطر ما في الزنوب ما في المعاصي. أن الإنسان يعصي كثيرا ويحاول أن يتوب تستغفر الله العظيم تبتو إلى الله يا رب اخفر لي يا رب تم عليه لكن ما بيفكرش إنه ينظر إليه أعضر وإزاي يطرق وازاي يخلص وهي دي اساس الخطيئة وان كثير كثيرا جدا ان من عثر بشيء طبع مركوسي للإنسان فطري ان اول ما يقوم ينظر ما الذي عثر به لكن في الذنب ما بيبصش ايه اللي وقعه نقول ان القضيه ان الواحد لو سوبه شبط في مسمار انت قاعد على كرسي وفي مسمار من الوقتي الكرسي فيه مسامير خلي بالك وجيت تقوم شبص بنطلونك ولا في ذوبك وجيتوا ايه اللي بيحصل انك نكت تخلص بترجع تخلص. لكن المعاصي ما بيحاولش يخلص الموضوع وانما بيستسي المسألة استغفر الله العظيم تبدو الى الله وتاني يوم يرجع للذنب تاني لازم يرجع طبعا لأنه مش فاهم لا عمل ايه ولا بيعمل ايه فعشان كده بيرجع للمعاصية تاني وللذنب تاني وبقت شكوى شكلها وحش اني بتوب وارجع تاني اعمل ايه طب انا عملت كل اللي بتقول عليه وبعدين ما مش هينفع لابد ان يتوقف الانسان لينظر ما الذي وقعه ايه اللي وقعه في المعصيه دي زي ما قلنا بمرة اكتب ونفسك هتدعك تكتب فتكتب انك بتنظر للنساء ما تكتبيش بالنظر دي بالكلمة دي وانما تسأل نفسك طب انا بنظر ليه وتسأل نفسك تاني طب ايه الدافع ونفسك تالت طب الدافع ورا الدافع ده ايه وتبحر في اغوار النفس تدخل وتغوط وتدور وتبحث عن الأسرار وتفتش وتنكش ايه السبب اللي بيوقعك ليه مفيش ممكن مش ممكن إنسان يكون بيتاجر في تجارة ويخسر ويعيد تاني ويخسر ويعيد ثالث ويخسر وما يقابش يفكر أنا بخسر ليه ولا بيفكر بيفكر ويدور ويبحث الأسباب ويستشير فلذلك لابد أن يكون أول حقيقة أو اللطيفة من أسرار التوبة النظر إلى الجناية إذ خلاك الله وإتيانها ليه ربنا سبك تعصي يعني لو ربنا عاصمك من الزنوب ممكن تعصي ولا شو ممكن لو عاصمك لا يمكن تعصي لو حال بينك من الزنب لا يمكن يصل إليك الزنب أبدا ولا تصل إليه وهذا حاصل في كثير من الناس إنه بيدور على إنه يذنب وما بيذنبش لأنه ربنا ما قدرلوش إنه أن يذنب ما يقدرش يذنب فإن منذنبه بمشيئة الله عز وجل وقدر ف أول فإن الله عز وجل إنما خلى بين العبد والذنب لأجل معنى إيه. خلى بين العبد والذنب لأجل إيه معنى إيه. لسببين ليه ربنا خليك تزنب وانت تقول كده ربنا كان قادر اني خليني ما ازنبش إيه خلاني ربنا سبحانه تعالى يسيبنا ازنب ليه لأجل معنى إيه. أولا أن يعرف العبد عزة الله في قضاء وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الثاني ان يقيم على العبد حجه عدله فيعاقبه بذنبه بمعنى الثانيه دي مهمه نحن نقولها قبل الاولانيه ان الله عز وجل قال للعبد لا تزن لا تسرق لا تكذب لا تغتاب لا تنم لا تؤذي لا المناهي وفي أوان ثم القضية مهمة هو قضية قولها عز جل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحميلناها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قضيت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال رب شحى السماوات والأرض والجبال والإنسان والبشر والحيوانات كل الأفراد الكون ربنا عرض عليها الأمان الأمان اللي هو التكليف أن يكون الإنسان مخيرا في أن يضيع أو يعصي إحنا نقول أن الجمال مكهورة على الطاع، والشمس مكهورة على الطاع، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار كله مكهور مسير مسخص العبد الوحيد اللي هو ليه؟ الإنسان الوحيد اللي هو إيه؟ مخير مخير يعني إيه؟ يعني الأمر ده ما يقدرش يجي كده يمين ولا شمال لا مسير انتهت بقضيته عابد الأرض عابدة لله عز وجل وقال للأرض للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتها أجينا طائعين خلاص فخور الإنسان لما ربنا عرض الأمانة الكل اشرف اشرف لما نقدرش يا رب اجبرنا على الطاع واغهرنا على الطاع وهذا أحد بإلينا الانسان عمل فيها بقى ايه اه, آه فرمى فقال لا يا رب الدين الامان وانا شيلته العلماء لما يتكلموا في النقطه دي بيتكلموا في نقطه خطيره جدا وهي قضيه التحمل والاداء التحمل ولا والاداء يعني الانسان سعه التحمل يعني ايه واحد يقول لك العربيه دي عجبات جدا وشكلها جميل جدا تشتري اشتري طيب هتدفع ألفين جنيه كل شهر ماشي ادفع انت قلت ماشي ادفع في لحظة اعجابك بالعربية لكن ما فكرتش وقت اداء الديون دي هتجيب منين فليحصل ايه انك تأخذ وانت تجي تدفع تدفع مرة واثنين وتتزنق ما تقدرش تكمل بيش ده اللي بيحصل فايه نفس الشيء الإنسان هو ده طبع الانسان ان هو رب يسمحوا تعالى لما عرض التحمل الانسان بشغف تحملها ووقت الأداء يعجز عن ادائها فانا انشاء الله ان يهديها كله وبني فهي إن الإنسان ربنا قال له ده حرام وده حرام وده حرام وده واجب عليك وده واجب عليك وده واجب عليك تشيل عليه أشيل شالها فربنا قال له بس لو عصيف هدخلك النار ولو قطعت لك الجنة وكل البئتي العالم ده هي تشيل يحملها بما فيها أنا أحملها فحملها الإنسان وكان إنه كان ظلوما جهولا حملها الإنسان وماشي بيها فربنا بيقيم عليه بقى حجة عدل لو جيه دخلوا النار كان له لا يا رب انا ما عملتش حاجة عشان ادخل النار فيتركوا ليعصي ليقيم عليه حجة عدل برضو في نقطة هنا مهمة اولا لازم نفهم ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنب يعني النقطة المهمة خطيرة جدا هنا فان الله عز وجل من يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء ولا لا? يعلم ولا يعلمش يا سيد سيد اصلا يا شايف لنفسنا بلمين كده وبين يستر. يا لمن يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء والرسول قال ايه ما تصلي عليه? صلى عليه وسلم لو ان الله عزب خلقه اجمعين لعزبهم هو غير ظالم الله. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعماله. يبقى لو ربنا دخل دي كلها النار يبقى ظالم لا يستأهل جهنم ولكن القضية ايه ان الانسان هيقف يوم القيامة ربنا اكد ولقد خلقنا الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين خصيم مخاصم وكان الانسان أكثر شيء جدل مجادل فلذلك هيجي يوم القيامة العبد يقول يا رب ألم تجرني من الظلم انت قلت لأ اليوم فأنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي دولي يا رب انت قلت ما في ظلم أنا بقى بقول الكتب اللي كتبها الحفظه والملائكة دول ظلموني فيها أنا مش عايز الكلام ده يا رب الأرض بتشاتش علي أنا هقول سيبني وانا أقول بقى الحق هقول أنا عملت ايه بالظبط خصيم مبين مجادس فيختم الله على فمه ويأمره أن تمسك أعضاؤه فتقول يد سرقت ويقول الفرج ذنيت ويقول اللسان كذبت وتقول العين نظرت وتقول البطن اكلت الحرام ثم يطلق عن لسانه فيقول تبًا لكن عن كنا كنت ونض وقالوا لجلودهم ليه مسيتوا علي يبص ايده كده ويقول ايه ليه يا ايدي يبص البطن كده ويقول ده انا مش كنت بسرح عشان اوكل لك انت ليه تشتادي عليا ليه الفضائح دي قدام الخلق ليه ان انا كنت استركه وأدخلكم الجنة نعاتب اعضائه مصيبه فالشاهد ان لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه قال دول في الجنه ودول في النار هايطلع واحد من بدون النار يقول ايه لا يا رب نستاهل الجنه فربنا سبحانه يتركه في الدنيا على هواه يعصي عشان يقيم عليه الحجه بعد كده لما يموت ردبي يدخلوا يقولوا يا ربنا ما استعيلش نار ولا لا تستاه لا انت عملته وعملت وعملت صح؟ يقول لا مش صح يا رب طب انت عينه تنطق يكذب عينه عشان كده كتير بننصح الاخوة ونقول له لما تيجي تحصى ربنا لما تيجي مثلا سمامه تغتاب اوعى ودانك تسمع لان ودانك لو سمعت الغيبة او الكذب ودانك هتنم عليك وتقول لربنا انك انت كذاب فبقى سيف ودانك في البيت. عشان ما تسمعكش اما تيجي تسرق ابقى زيب ايديك في البيت لان ايديك لو شفيتك هتشفد عليك والايامة تقول انك انت سرخت هذه هي القضية في باب اقامة حجة الله على عبده فاذا عاقبه عاقبه بذنب وانا لها مثال بسيط قبل كده وانا لو ما فيش تنوية عامة ويجوا يقولوا للوزارة محتاجين 200 طبيب فيختاروا من بتوع الثانويه 200 واحد يدخلوه طب و200 يدخلوهم مثلا مثلا يعني و100 يدخلوهم تجاره و100 اداب و100 وهكذا الولد اللي هما دخلوا معها يقول ايه؟ لا ده ظلم. انا والله استاهل ادخل طب فاملوا امتحان وكل واحد على قد انا ادي عشان ما حدش يقول ايه؟ انا انظلمت فكذلك هو هنا الدنيا هي دار امتحان انت اصلا معروف انك في الجنه او في النار انت اصلا معلوم عند الله عز وجل تستاهل ايه تنفع لايه ما في ناس, في ناس ما تنفعش للجهنم ربنا قال كده ولقد زرقنا لجهنم زرقنا انشأنا واوجدنا وخلقنا ولقد زرقنا لجهنم كثيرا من الجن والانس في ناس مخلوقين كده بتوع جهنم معروفين عند ربنا بس الدنيا دي فرصة امتحان ربنا امتحانه انت دلوقتي عايز تسخل الجنة للجنة طبعا يا رب طب رو هيا امين وتفاجأ ان هو بيعمل لان احنا عارفين ان المعاصي تودي جئنا ولا مش عارفين وان ندخل يدخل الجنة هم اللي معاصي ليه خيبة بقى مش كده مش هنقول غير كده بتقول الواحد مدخن ابدا انت بتدخن ليه إلا ويقولك هبط ما عرفش عادة سيئة كلهم بيقولوا كده مش حد بيقول حاجة غير كده مش ساهد ان الثاني لو سألته بعد ما انت زانيت ليه ما هابل والله ما أنا أعرفهم من نفسي وما ليل أنت بتعمل ده؟ آه. خيبة هي كده. في ناس كده عايشة خيبة عالم خيبة مش مش ينغلق في المعاصي والذنوب عشان يروح جهنم برج الشاهد أن الله عز وجل مكن العبد من الذنب ولو شاء العصمة ليقيم عليه حجه عدله فيعاقبه بزنبه والمعنى الثاني من معاني لطائف أسرار التوبة أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الله كريم الله عز وجل العظيم الحليم ونسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا الليلة برحمه من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه طاحت كل ما يقص القاعدة الجميلة ديك مش عارف ينزل أني يعني, يعني نسأل الله أني يرزق أنا شكرا نعمت سبحان الله العظيم لما تنظر لملكوت الله حاجة مريحة حاجة جميلة حاجة مسعدة أن نفسك بس تسجد ومترفعش اتنامك من الأرض الشاهد الله أزوجل العظيم لما خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا إيه ليعبدون قال العلماء ليعبدون اي ليوحدوني او ليعرفوني معرفة العبادة لان مش ممكن حد يعرف ربنا ما يعبدوش الزهد ان ربنا عشان نعرفه نعرفه باسماء وصفات فازاي تعرف بر ربنا ازاي تعرف عزة ربنا فلازم تبتلى بالذنب. عشان لما تبتلى بالذنب تعرف عزة الله في قضائه وإحنا أدينا أمثلة على الموضوع ده كتير إنك تلاقي إنسان معافلوس كتير جدا ويسرق ستين جنيه أو يغالط في مين جنيه وبعد كده ما يقعد بينه وبين نفسه يقول أنا إيه اللي خلاني حمال ستين الخزان ده يا جماعة أن ربي على خذله في هذا الموطن فويع في المعصيه الصغيره التافهه اللي ملهاش لهاش اللي مش هتنفعوا يعني ايه اي انسان عاقل واقف كده معدت عليه واحده متبرجه فبصلها كده لحد ما بعد ما هو استفاد ايه حد يقول لي ان استفاد حاجه ولا اي ولا اي حد بالعكس ده عذاب انه راى مالا وصول اليه بالاقتمال الذي عنده فمن باب العقلاء دعتاه هذه المعصية الزويرة بعد كده يقول طب أنا إيه اللي خلاني عملت كده هذه عقوبه على زنب أخر يا جماعة في الحسنات والسيئات نحن ننفق من الرصيد يعني التلاتة اللي في الغار ما قالوش لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله إلا لأنهم كانوا في الأصل مخلصين فمن رصيد الإخلاص السابق أخلاصه فدعوا وبالرصيد والعمل الصالح الحالي نجوا وخرجوا فشكروا فضل الله هي سلسلة ما احنا قلنا الإنسان اتخرج من معهد السينما بيدور على شغل مثلا يلاقي شغل دولة ما يلاقيش. ما يلاقيش إلا ممثل صح كده ولا لا لأنه السكه دي ما توصلش الا الى كده فكذلك الانسان العاصي عمل معصية سكة المعصية دي هتوصل لمعصية تانية وتالتة ورابعة وخمسة وعشر, وعشر وعشرين هي السكة دي وصلة لكده وسكت الطاعات هي وصلة بربط طاعة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر, وعشر هي السكة كده هو الطريق كده فلذلك نقول ان الله عز وجل لا تعرف عزته تنبيها إلا حين يوقعك في شيء تلتفت فلا تجد أسبابا توقعك فتعرف عزة الله وصلت ولا ترجم طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم أن يعرف العبد عزة الله في قضائه يعني الإنسان وهو ماشي في الطريق محترز مش هيبص الوحد ومغمض عينيه فاتح مصحفه وساكت وساكت تماما يفاجأ في لحظه انه فتح عينيه وقعت على امراه مباشره شغلت قلبه افسدت عليه حاله يقول الله اعوذ بالله العيل وقعني في الغلطه دي هنا يعرف عزه الله ان الله عزيز لا يغالب لما يقدر عليك شيء ما تقدرش ترده فساعتها ينشغال بعزه الله أنفع له من انشغاله بالذنب فيعترب بعزه الله فيخضع وينكسر ويتوب ويستغفر مع مشهد العزة وهذه يقول تبليد ما هو محرص لويع يقول لأنه حصل في قلبه نوع عجب وغرور أراد أن يظاهره الله منه لينكسر لأنه وشيف نأدامه الناس عماله تخبط يمين وشمال وبتغلط وبتعمل وتسوي وهو مغمض عينيه وعمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى او بيقرا في مصحفه ومشغول عنهم فوقع في قلبه انه هو معجب بنفسه شوف كل الناس بتعك وانا بقى العبد الواحد فربنا يبتليه بهذا الزم ليعرف عزه الله في قضائه فينشغل بعزه الله عن عزه نفسه فيتوب الى الله بالذل مع رؤيه العز هو ده مشهد العزة بيعرف عزة الله في قضايا ولولا المشهد ده ما كناش عرفنا ربنا العزيز اثنين ان يعرف برز الله في ستره ان ربنا سبحانه تعالى ستره ولو ساء عليه لفتحه ابن القيم بيقول برضو ايه ان يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصيه مع كمال رؤيته له ولو سائل فضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره من اسمائه سبحانه البر وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فخر العبد اليه يعني ايه الله عز وجل البر يرى حمده شايفك وانت بتعصي ومعاك ونواصل خلف اجمعين كلهم في يد الله سبحانه وتعالى صح, صح ولا كل النسجد ما خبئت ربنا وانت بتعصي وانت ماشي مع واحدة او قاعد مع واحدة او بتكذب او بتسرق او او بتعمل اي معصية الله عز وجل كان يستطيع جل جلاله انه الناس دي كلها يقفهم على رأسك قادر او مش قادر ولكن ربنا شغلهم عنك وساترك ده معنى اسمه البر من كمال بره انك تخالفه وتعصيه وتجابهه بالمخالفه ومن بره الا ينتقم منك بل يسترك ويعافيك هنا تعرف اسم البر ليه؟ معنى البر بان ان اصلا كان في بينك وبينه علاقة فمن بره راعى هذه العلاقة كريم سبحان الله العظيم انه سبحانه تعالى شيء وانت بتغلط وسامعك ومعاك وفي ايده جل جلاله انه يجيب لك اللي انت بتحبهم واللي انت بتكرههم اللي انت بتحبهم تسقط من عينهم واللي انت بتكرههم يسماتوا فيك ويسنعوا عليك قادر او مش قادر قادر يسولك الناس كلها ولكنه سبحانه قدر لك لحظة كنت فيها معك فمن بره وكمال بره مع كمال غناه عنك يعني مش بيسترك عشان عايز منك حاجة ولا لا ده بالعكس ده بيسترك مستغني عنك فمن كمال بره غناه عنك وإحسانه إليك أود معنى البر بتقول الحمد لله وإن كنت منه بتستهلش به لن تتقول لولا أمن علينا لخسف بنا هذا البر من الله عز وجل ينشغل به العبد فيشتغل بمطالعة هذه المنه ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيتوب من الخطيئة وهو يزحف على وجهه إلى ربه المحسن وصلت يا ابني ولا ترجم صل اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليمك أصل واحد مننا يغلط غلطة وهي يقول تبت ربنا يغفر لي بقى ما ينفعش ربنا يخفلك بالكلمتين اللي انت بتعملهم دول لكن لما تطالع انه كان يستطيع سبحانه وتعالى وهو المنتقل الجبار الرقيب القريب القاهر القادر القوي كان يستطيع سبحانه وتعالى انه يخسر بك الارض وكان يستطيع سبحانه وتعالى ان ينطهك على رؤوس الخلق ولكن تترك وعافك فهين تطالع هذا البرد مع معصيتك تطالع بره وكرمه وجوده واحسانه فساعتها لما جئت توب تتب بقلب منكسر ونفس دليلا فينشغل الانسان بمطالعه البر والاحسان ومنها من المعاني شهود حلم الله عز وجل أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطية، ولو شاء عجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل الحليم إنك عصيت وربنا ما عقبكش مرة واثنين وثلاثة واربعة لا وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وكل ده ربنا ايه حليم بين اسم الحليم واسم الصبور فاكرين ان الحليم الذي يحلم على عبده المؤمن حتى يتوب والصبور الذي يصبر على الكافر حتى يموت فالحليم حلم على عمر بن الخطاب حتى أسلم والصبور صبر على أبي جهل حتى مات سبحانه وتعالى حليم مع المؤمن إن ربنا سبحانه ما يعجلهش يحلم عليه حد العبد ما يتوب عشان كده لك دايما لازم تستشعر نعمة الإمهال كنا بنزور النهارده أخي لينا مريض بس الله أن يكشف البلاء عن المسلمين عارفين بلاوي، رجع من السملة 34 سنة رجع من الشغل فوقي انه وقع في الارض بيشيلوه رجليه اتنين مشلولين اكشفوا عليه القلب سليم المخ سليم مال في ايه جلطة لا مفيليش فيش امال ده ايه احد شعار قلت له كده النهاردة انك تشاور الرجليك دي بتقول لهم يا ما بس كفايه اعرفوا كده بقى لحد ما ياذن الملك انك تقف تاني فممكن رجليك اللي انت ماشي بيهم دول وبتتنطط وتجري بتاع في معصيه ربنا يعطلهم لك قادر ولا مش قادر وساعد ما يعطلهم لك بقى هات الاجهزه وهات الاطباء واعمل عمليات ومش هيشتغلوا الا لما يعفوا عنك الملك بس هو لحد دلوقتي سايبك تمشي حليم سايبك تمشي دي اسمها نعمه الامهال عينيك إن عمال تحارب بيها ربنا لهنتي دلوقتي سايبك تشوف ويا ما ناس نام وصحي الصبح هي الدنيا ضلمه ليه قالوا لا ده انت عمين. هو سايبك دلوقتي بس امهال فتشاهد اسمه الحليم فحين تشاهد اسمه الحليم تبقى بتوب وانت بتحمد ربنا على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته قادر بس حليم فحلم عليك عشان كده سعيد بن جبيس وهو بيتضبح كان بيضحك ليه اللي عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك يقول الحجاج لما اتى المية يقول الحجاج يقول انا أنا باستعد ان ربنا صابر عليك ما انزلش عليك عقوبة لكن الحليم هو قال كده قال انما اضحك متعجبا فاقول اللهم هذا حلمك على من عاصك هذا حلمك على من آتى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي لأجلك عجب، إنك تشوف طغيان وربنا حليم وحفظتكم كلمتين دول قبل كده قول ابن الجوزي يمهل كأنه يهمل فترى أيض العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا أخذ أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبع يمهل كأنه يهمل يسيبك مرة واثنين وثلاثة ومية وقالف وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر وعشرين فتحس إنه كأنه يهمل وبعدين يبدأ يعقبك فتلاقي انك تزايد غلطة دب وغلطة تانية على طول على أفاك على وشك متفاجأ المصائب جاء ايه ايه ايه الحص لا ما انت كنت مستور مدة وحاله ما عليك مدة بس ايه فاعلك كده بقى ما انت ما فوقش سبك سنين فعشان كده تفاجأ بالعقوبات تترى ورا بعضها تتقلب في الجزاء فإذا شهد العبد حلم الله عليه في امهاله وكرمه في قبول العذر منه معرفه العبد كرم ربه في قبول العذر منه اذا اعتذر اليه فيقبل الله عذره بكرمه وجوده الانسان اصلا ملوش عذر يا جماعه محدش ابدا له عذر في معصية رب منه. وما احد احب اليه العذر من الله وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك على طول انك تعتذر له ولو انت حتى اعتذاراتك ما لهاش قيمه الا انك لو اعتذرت له يقبل منك والله عز وجل يقبل هذا وتلوت عليكم قبل ذلك ايه سوره الانعام في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركوه واخد بالك من الآية بي حد يسحب على بيقول أن بعض الناس يلك في الفل يقول يا رب لما لقى المجعلي بقى والمركبة تتقلب يا رب عديها المرادي دي وما اعصيكش ابدا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تجرفون يعني وانت بتقول عديها المرادي دي ومش تاني العظيم يعلم انك هتعملها تاني وما ذلك يعديها برضه. كريم ان الكريم سبحانه وتعالى رغم عينه ان اعتذارك ده تافه وملوش لازمه بيقبل اعتذار تقول له يا رب استغفرك واتوب اليك ما كانش قصدي اعمل ايه ابتليت بيها بس انا ضعيف سامحني اعتذار تافه ربنا حطيلك لك حدود عشان متعاش ومع ذلك ربنا يقول لك قبيلت منك وسامحتك كريم قبل منك كتير اعتذار تافه زي كده فتعرف كرمه في قبول عذرك رغم تباهت اعذارك وان هذا العذر لو جئت به يوم القيامه فلن يقبل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم النعنة ولهم سوء الدار يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع خلاص يوم الخيامة ما فيش عز حسر عز انتهى لكن النهاردة لو اعتذرت يقبل عزك اللهم رزقنا المسارعة إلى التوتر فلما تعتذر له وانت عارف ان الاعتذار ده لو قدمت لابوك ما يقبلوش لو قلت العزر ده لأمك ما تقبلوش أمك أحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليه ما تفعل منك العذر ده ومع ذلك لما تقول لربنا الكريم أرحم بك من أمك وأرأف بك من أبيك فلما تيجي تعتذر وتحس بالقبول عند ربنا سبحانه تعالى تنشغل بقى بشكر الكريم وكثره ذكره وتزيد في قلبك محبته، تزيد في قلبك محبة يعني ايه واحد وقع وعايز يتوب ويا رب ابعدها عني بقى دعاء الجميل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فيفاجأ ان كت قضية كده راحت ايه بعد البلوى اللي شغلتني عنه فيفضل مشغول بقى بايه بكرم الكريم يا شباب دي كلها فاهمين الكلام في معاني التوبه انك انت لما تتوب بتبقى ايه المعاني ايه اللي ايه المشاهد اللي ماليه قلبك انك وانت بتتوب وبتستغفر مشغول بكرم الكريم اللي صرف عنك فلما تكون مشغول بكرم الكريم تزداد محبه الكريم لكرمه تزداد محبه لم تكن حاصله قبل ذلك فان محبتك لمن شكرك على احسانك وجازاك به ثم غفر لك اساءتك ولم يؤاخذك بها اضعاف محبتك على شكر الاحسان وحده يعني لو انسان انت احسنت اليه فشكرك وتوجه اليك بالشكر ولكن أسأت إليه فسمحك وعفى عنك ولم يُؤَاخِذْكَ بغلطك فازداد محبته في قلبك لا شك فلما تدخل عن ربنا بالتوبة بمطالعة اسمه الكريم تعيش هذا المعنى العظيم وأيضا أن يشهد العبد فضل الله في مغفرته فإن المغفره فضل محض من الله ولو اخذك بمحض حقه فعاقبك بذنبك كان عادلا محمودا وانما العفو فضل صح ولا لا ربنا قال ما تعملش كذا لما تيجي تعمل لو على طول نزل عليك صائق من السماء اذا ظلمك ما ظلمك لكن سترك وحلم عليك يعني صفر عليك لحاد ما فوق وبعدين تبت واستغفرت كمسح لك الذنب ده من صحيفه سيئاتك وحط لك بداله حسنه كريم مفيش بعد كده بقى هو تفضل سبحانه وتعالى عفوه بفضله لا باستحقاقي فلذلك لما تيجي تتوب تبقى مستشعر الفضل فتقول تبت يا رب فإن قبلتني فأنت أهل لذلك وإن طردتني فأنا أهل لذلك لو ما قبلتش يا رب طبتي فأنا اللي أستاهل أستاهل القرض وأستاهل البعد غير أن عافيتك هي أوسع لي ما تطردنيش فضلك أوسع وجودك أكثر ورحمتك أطيب فأدخلني برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فيعيش الإنسان بمعرفة اسم الله الغفاص ومشاهدة هذه الصفة والتعبد بمقتضاها وهذه من أعلى معاني الحب المحبة والمعرفة وأيضا من المعاني في التوبة أن يكمل الله لعبده مراتب الذل. والخضوع والانكسار والافتقار لان في النفس مضاهاه للربوبية ولو قدرت النفس لقالت كما قال في العون انا ربكم الاعلى النفس كده ربنا قال كده ان الانسان لا لا يطغى ان الانسان لا يطغى الراء يستغفر فلو الانسان بطبيعته يقول انا رب عشان كده تجد الانسان ربنا قال كده قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذن لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا لو حد من البشر يمسك الهوى كان فطس الناس صح ولا لا الحمد لله ان ربنا ما ملكش حد للموضوع ده هو الانسان كده عشان كده لما تشوف ظالم غيروا الكرسي ما تفهمش عليه كتير لانك مش عارف لو كنت مكانه كنت عملت ايه يمكن كنت عملت اكتر منه فنسال الله العافيه النفس فيها مطاوعه الربوبيه النفس فيها كبر ابليس النفس فيها امراضه فرعون عتوب عاد نفس النفس الانسانيه فلذلك ما تكثلسي وما تثقلسي اللوم على أحد وحط نفسك مكانه لو وضعت نفسك مكانه ضع نفسك مكانه ولو وضعت نفسك مكانه فإنك لا تدري كيف سيكون عملك فلذلك يبتلي الله العبد بالزمن ليفيق فيستشعر معنى الزلس وكم من طغاة متطاولون على الخلق وهم مع بعض المعاصي أذل من الفلاح صح؟ من ممن لهم صولة وطغيان على بعض الخلق بل على أكثر الخلق وتجد له معصية بالذل أنتم في إدمان مخدر ولا مع امرأة تزله أو مع من يمسك عليه غلطة يزله بها أبى الله إلا أن يذل من عصاه أو أتفكر أن في عاصي لله وعنده عز أبداً. أبدا كل عاص ذليل ولو شفت منظره كما قال الحسن هم وإنها ارتقت بهم البرازين وهم لجت بهم البغال الا ان زل المعصيه لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يزل من عصاه يعني مهما شفت من المنظر والافتخار و وا و وا و وهذا الذي ترى كل ذي مظاهر من على الوش بس لكن من قوه في الخبايا والخفايا والزوايا زل لا يرفع عن قلوبهم الا بتوبه اللهم تب علينا توبه النصوح اللهم اجعلنا اعز خلقك بك واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس هذه قضيه ده موضوع كبار من الناس العصال كبار ما لنا علاقه بالوصال الصغيرين ان ربسحته عاله يبتليهم بالذم لينكسروا قال ابن القيم عليه رحمه الله في شرح حديث والله لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم قال لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب لوقعوا فيما هو أشد منها الكبر والغرور هي دي القضيه إن الإنسان لو مسير يومين ثلاثة أربعة خمسة أسابيع أسبوعين ثلاثة شهر كذا عملش ولا معصية ممكن الكلام ده يا ولد؟ مش ممكن. انك نقول مش ممكن. ما, ما فيش إنسان في الدنيا دي بيعيش شهر من غير ما يعص ربنا. ما بيحصلش. واللي يقول لك أنا ما أعصي اكبر معصية اللي هو بيقوله ده. إنه هو مش عارف ذنوبه معصي. لكن لو عاش مدة من غير ذنوب هيتلف زمان كبير أوي. الغرور، الكبر، احتكار. اهل المعاصي والذنوب ودي زنوب اكبر من الزنا والسرقة وجربه الخمر عشان كده الاتقى يبتلون بالذنوب لينكسروا ليزيدوا فيخرج التقي ويبص للناس كلها كده لما يقع في ذنب ويبص للعصا ويقول يا بقى انا طلعت اوحش من الناس دي فانكساره ده وزل ده ده أحب إلى الله من ثوره الطاعة، فمن كسر ويزل، فيبتليه إلا فيبتليه الله بالذنب ليزل العبد لله. الذل أنواع أربع مراتب، أول مرتبة من مراتب الذل ذل الحاجة والفقر إلى الله، وهذه مرتبة مشتركه بين الخلف. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إلى الله فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم كل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى الشيوعيين اللي بيقولوا ما فيش رب ما فيش إله والدين أفيون الشعوب الكبير بتاعهم لما جاي موت قال يا رب قالوا إيه اللي انت ده قالوا فيما كنت أحذر منه. وهو بيموت قالوا كده الناس بقى اللي حواليه يقولوا قال oh او ماي جاد جهنم تفقين ان ما فيس قال لهم هول الوقت بقى فيه الكل بيقول يا رب حتى الملحدين في داخل نفسهم بيقولوا يا رب اكبر العصاة واعتدتها في لحظات الضعف بيقول بيقول يا رب قالوا لك بتوى السفينة سالمة شبريس لما المية دخلت عليهم هم قاعدين قدام الفيديو ويشاهدوا فيلم قدر الكل يا رب استر يا رب استر يا, يا رب طب بيستر ازاي وانت وانت كنت بتغلط يستر ازاي بس اولات يقول يا رب هو ده اول نوع من انواع الزل. زل الفقر والحاجة وقد تجد رجلا غنيا يملك الملايين وصحته كالبغان ولكن في نقطة ذل كده ما يعرفش يقول فيها غير يا رب ليش ربنا جعل لكل إنسان كده حتة يضطر فيها يقول يضطر يقول يا رب تلاقيه جيله حتة مغصب جنبه كده يعمل ايه مفيش حاجة بتنفع فيها غير ان يقول يا رب شوي صداع في دماغه. مش عارف عيل من ولاده أي حاجة ما لابد من هذا الذل لكل مخلوق كبيرا كان أو صغيرا رجلا كان أو امرأة ذل عام لكل الخلق المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار وهو خاص بالأهل الطاعة وهو سر العبوديه معنى العباده غايه الحب مع مع غايه الذل اللي بيعبد ربنا هو بيعمل كده وهو في الصلاه ويسجد على يلمس الارض وهو يرفع ثاني لا ما بيصليش لان انت لازم تصلي بذل دولكو قصه الراجل اللي رايح يتبرع بفلوس تمشي كده ان هو يعني هدفعوا يا رب راح لأ مكتوب على المسجد ممنوع التبرع مش عايز منك يبسي لو مش هتديله بذل مش عايز منك تديله بذل وانت محتاج انه يقبل هو الغني فلذلك تتذل الطاعة انك تصوم بذل تصلي بذل تصدق بذل تذكر الله بذل تقرا القران بذل ذل الطاعه المرتبه الثالثه ذل الحب فكل محب زليل المحب زليل بالذات وكل من احب شيئا او احب احدا فهو ذليل له قال الشاعر اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى ان فن يسال ويعقد اخضع وزل لمن تحب فليس في حكم الهوى ان فن يسال ويعقد الحب زل حتى شويه الاغاني بيقولوا كده انك لما تحب واحده لازم تذللها بقى لما تحب واحد لازم تذلله لازم فلما تحب الملك تبقى غايه الزل دي، وهذه هي السعاده والله انا نفسي اتكلم في المعنى ده باستفاضه بس مفيش وقت استفاضه معنى ان المعاني التي يانف منها الغير في العباده هي غايه المتعه واللذه عند المتعبد مش موضوعنا اللي الاتي لكن هي كده في الحب زل في اول نوع من انواع الزل زل مشترك بين الخلق وزل الفقر والحاجة والسؤال النوع الثاني زل العبودية وده خاص بالمطيعين زل الاختيار النوع الثالث زل الحب وهذا زل المحسنين درجة اعلى النوع الرابع بقى زل التوبة ان الانسان لما يتوب يبقى منكسر فيحصل للقلب كسرة خاصة ما تجيش بصيامه ولا كسر التعبد يعني الإنسان يفضل واقف كده يصلي الحاد لما ظهره يوجعه واقف لما ظهره يوجعه ويركع بالراحة ويسجد ويفضل ساجد لما دماغه تنمد ويرفع راسه وكل ده ما يجيبش الزل بتاع التوبة زل التوبة ده ما يجيش إلا بالتوبة بس لما تكون التوبة صح اللهم ارزقنا توبات النصوح فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة ذل الفقر والحاجة وذل الطاع وذل المحبة وذل المعصية والجناية إذا اجتمعت هذه الأربعة كان الزل لله والخضوع له أكمل وأتم إذ يزل العبد لربه خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقه هذه هي حقيقة الانسان يبقى هو ده الانسان كده وصلت المجد كده بقيت الانسان الذي يراد هي دي الكمال الانساني ان يبقى كده فهذا المعنى لُب العبوديه وسرها وحصوله في القلب انفع شيء واحب شيء الى الله ومن المعاني ايضا ان اسماء الله الحسنى تقتضي اثارها اقتضاء الاسباب التامه لمسبباتها فاسم الرزاق يقتضي مرزوقا صح ولا لا عشان باسم الرزاق ولو ان الكلام ده برضو فيه نظر لازم يبقى في حد يرزقه الامام الطحاوي في العقية الطحوية بيقولين ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا في البريه البرية استفاد, استفاد اسم الباري بل هو الخالق ولا مخلوق وهو الرازق ولا مرزوق الله عز وجل دي اسماء حتى ولو لم يخلق اسمه الخالق ولو لم يرزق اسمه رازق وإنما خلق الخلق ورزقهم ليرى أثر أسمائه وصفاته فهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته فلذلك سبحانه وتعالى بيرزقك مش محتاجك مش محتاج لك أن يرزقك بس بيرزقك لأنه بيحب أن يرزق بيغفر لك وانت ما تستاهلش ان يغفر لك وإنما يغفر لك لانه يحب ان يغفر الا تحبون ان يغفر الله لكم نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا بسم الرحيم يقتضي مرحوما وكذلك العفو والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم ويستحيل تعطيل هذه الاسماء والصفات اسماء حسنة وصفات عليا صفات كمال ونعوت جلال وافعال حكمة واحسان وجود فلا بد من ظهور اثرها في العالم ولذلك اشار الى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم اذا فرض ان المعصيه منتفيه من العالم كل الناس مطعين فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم واذا فرض ان الفاقات كلها سدت والعبيد اغنياء معافون فاين السؤال والتضرع والابتهال اين الاجابه وجهود الفضل والمنه والتخصيص بالانعام والاكرام فسبحان من تعرف الى خلقه بجميع انواع التعرفات سبحان من دل خلقه عليه بجميع انواع الدلالات سبحان من فتح لعباده جميع الطرقات سبحان من نصب إليهم الصراط المستقيم موصلا إليه وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم ثم بقي المعنى الأخير السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهد هذا المعنى قلوب خواص العباد معنى فرح الله بتوبة العبد يأتينا في لقاء قادم إن ساء الله وقدر أقول قوي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين